أخفاها أو أظهرها لقوله إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتتعوى الفقراء فهو خير لكم ومنها أن الإسرار بالصدقة أفضل لقوله فهو خير لكم وللحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما في قيمينه ولكن قد يكون في الأطار خير يرجح على الإصرار كما لو كان هذا الفقير طلب منا أن نعينه ونساعده فأظهرت الصدقة عليه من أجل أن يقتدي بك الناس فهذا يكون خيرا ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال أن بعض الأعمال أفضل من بعض لقوله فهو خير لكم وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل ألس كذلك؟ نعم لأن الإنسان يشرف بعمله ويفضل بعمله وتفاضل الأعمال يستلزم زيادة الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، فإذا تفاضل الأعمال تفاضل الإيمان، وهذا كله دليل على مذهب أهل السنة وجماعة، وهو تفاضل الأعمال والعمال وقد ذكرنا فيما سبق أن سبب فضل أن لاسباب فضل العمل. أن له أسبابا ستة أو سبعة نعم مرت علينا سابقا فراجعوها فهنا فيه تفاضل الأمال الذي يستلزم تفاضل الإيمان وأهل السنة وجماعة يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص كما سيأت إن شاء الله تعالى في العقيدة ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدقة سبب لتكفير السجيئات لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم ها نكفر عنكم من سيئاتكم ويشهد لهذا أيضا بل يؤيده, يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية كما هو ما تبهل السنة والجماعة ومعنى الاختيارية التي يفعلها بمشيئته وإرادته وليس المعنى أن الله تعالى قد يكره العمل لا لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم ومن فوائد حوائد الآية بيان آثار الذنوب وأنها تسوء العبد لقوله من سيئاته ومنها إثبات الاسم الله عز وجل الخبير وإثبات ما دل عليه من صفة ومنها تحذير العبد من المخالفة لقوله والله بما تعملون خبيث فإن إخباره إيانا بذلك يستلزم أن نخشى من خبرته عز وجل فلا يفقدنا حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا. ثم قال الله تعالى ليس عليك هداهم الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم هداهم الضمير يعود على على بني آدم. والهدى هنا المنفي هدى التوفيق وأما هدى البيان فهو على الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ نعم وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطة فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إلى, آخر إلى آيات كثيرة تدل على أن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد أما هداية التوفيق فليست على الرسول ولا إلى الرسول لا يجب عليه أن يهديهم وليس, وليس بقدرته واستطاعته أن يهديهم ولو كان بقدرته أن يهديهم لهدى عمه أباطال ولكنه لا يستطيع ذلك لأن هذا إلى الله تعالى وحده وإذا كان ليس عليه وجاه فمن الذي يتولى ذلك استمع قال ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء هداية دلالة وأرشاد ولا هداية توفيق نعم جميعا جميعا لكن أنصها هداة التوفيق، لأنها جاءت بعدنا في الهداية من الرسول عليه الصلاة والسلام. هم، ولكن الله يهدي من يشاء. لما لما بين الله عز وجل أحوال المتصدقين وأحوال المرابين، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتصدق العبد. لما يتضمنه صدقته من المعروف والإحسان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء والآيات السابقة ليس فيها تعرض للربا لكن فيها تعرض للإنفاق وعدم الإنفاق الإنفاق والبخل والرباسات سيات إن شاء الله في بعد قال الله تعالى ليس عليك هداهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والهدى الذي نفى الله عنه نفى الله وجوبه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو هدى التوفيق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم بأن يهتدي الناس إنما يلزمه البلاغ أما اهتداء الناس فهو إلى الله ولهذا قال ولكن الله يهدي من يشاء وأما هداهم الذي بمعنى إبلاغ الرسالة إليهم وإبلاغ الوحي فإنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لكن هدى التوفيق ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الله يهدي من يشاء يعني ولكن الهداية على الله عز وجل كما قال تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويهدي هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان فالله عز وجل هو الذي يبين لخلقه ويوفق من شاء من خلقه للهداية وقوله من يشاء مر علينا كثيرا بأن, بالم... بأن تليق الفعل بالمشيئة أو تقييد الفعل بالمشيئة مربوط بماذا؟ بالحكمة لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضي مشيئته وعلى هذا فيكون يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية ممن هو أهل للهداية كما قال الله تعالى الله <تصفيق> أعلم حيث يجعل رسالتهم أما من ليس أهل للهداية فإن الله تعالى لا أهديه لأنها حقت عليه كلمة العذاب ولأنه زاغ فأزاغ الله قلبه قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وليس لله عز وجل فالله تعالى لا ينتفع به ما تنفقوا من خير فلأنفسكم تقدمونه وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم قول ما تنفق من خير ما هذه شرطية بدليل اقتران الجواب بالفاء في قوله فلأنفسكم وقوله من خير بيان لماء الشرطية لأن ما الشرطية مبهمة تحتاج إلى بيان يعني أي خير تنفقونه فلأنفسكم ومن مراد بالخير الخير كل ما بذل لوجه الله عز وجل من مال أو منفعه وأغلب ما يكون في الأموال ولكن قد يكون في المنافع أيضا وقوله فلأنفسكم ألف للجواب والجار ومشهور خبر مبتدم محذوف والتقدير فهو لأنفسكم يعني وليس لغيركم وهذا كقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله يعني ما تنفقون إنفاقا ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله فأما ما به سوى الله فلا ينفع صاحبه بل هو خسارة عليه وقوله إلا أي طلب وقوله ابتغاء وجه الله المراد به الوجه الحقيقي وذلك أن الإنسان إذا كان من أهل الجنة فإنه ينظر إلى الله عز وجل ينظر إليه نظرا حقيقيا بالعين كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدء إذا إلا طلب وجه الله أي وجهه الحقيقي الذي هو صفته لأن من وصل إلى الجنة نظر إلى وجه الله فيكون أعلى مطلوب للإنسان في عمله الصالح هو النظر إلى وجه الله عز وجل إذن المراد بالوجه الأخ المراد بالوجه الحقيقي ولا الجهة الحقيقي كيف يبتغى الإنسان يطلب الإنسان وجه الله؟ شون يعني؟ نعم النظر إلى وجهه الذي يكون في دار في دار كرامة وهي الجنة قالوا إذن ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إذا قال قائل ألسنا نرى أحدا ينفق لغير وجه الله؟ لا. نرى ذلك لكن الإنفاق النافع هو الذي ابتغي به وجه الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن نبي وقاص وعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فامرأتك في في وما تنفقوا من خير يوفى إليكم ما هذه أيضا شرطية بدليل جزم الجواب يوفى، فإنهم ملزمون بحذف حرف العلة وهي الألف. ما تنفقوا من خير يعني أي خير تنفقونه من الأموال قليلا كان أو كثيرة يوفى إليكم أي تعطونه. وكيف يوفى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال وأنتم لا تظلمون يعني لا تظلمون بنقص شيء من ثواب ما أنفقتموه بل تعطونه وافيا كاملا بل ليس الأمر أننا لا نظلم فقط بل, إيش بل نزاد وتضاعف لنا الحسنات الحسنة بعشة أمثالها إلى سبب ضعف أتضاعف لأعضاف كثيرة والإنسان إذا تصدق بعادل تمره من كسب طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي الإنسان فلوه يعني مهر الصغير حتى تكون مثل الجبل التمر مثل الجبل كم ضعفت ها؟ أضعاف كثيرة ما لا حصر. التمر إذا كانت مثل الجبل فما أضعاف كثيرة لا حصل لها يوف إليكم وأنتم لا تظلمون يعني لاظمكم الله عز وجل في ثوابكم لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم ولكن لكمال عدله حرم الظلم على نفسه في هذه الآية فوائد كثيرة منها أن هداية الخلق ليست لازمة للرسل بل ولا لغيرهم لقوله ليس عليك هداهم وهذا كقوله لس عليهم بمسيطة ومن فوائدها أن الإنسان إذا أبلغ شريعة الله برئت ذمته لقوله ليس عليك هداهم ولو كان, ولو كان ذمته لا تبرأ لكان ملزما بأن يهتدوا وهذا ليس عليه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن جميع الأمور تقيقها وجليلها بيد الله لقوله ولكن الله يهدي من يشاء وفيها رد على القدرية لقولهم لقوله ولكن الله يهدي من يشاء وفيها إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء وفيها أيضا أن أفعال العبد واقعة بمشيئة الله لأن اهتداء العبد فعله فإذا كان واقعا بمشيئة الله فهو دنيا على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله ومن فوائد الآيات الكريمة أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره قوله وما تنفق من خير فلأنفسكم هل السفار من الآية أن ثواب الأعمال الصالحة لا ينفع لقوله وما تنفق من خير فلأنفسكم فجعل ما ينفق من الخير لنفسه يعني فلا يتعداه إلى غيره نعم الجواب لا لكنها تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق له ولا تدل على منع أن يتصدق الإنسان على غيره بعمله ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله أن أم افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لا تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم وكذلك حديث سعد بن عبادة تصدق بمخرافي أي ببستانه تصدق به لأمه إذن فالآية لا تدل على منع الصدقة عن الغير وإنما تدل على أن ما عمله الإنسان لا يصرف إلى غيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنفاق الذي لا يبتغى وجه الله لا ينفع العبد لقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ومن فوائدها التنبيه على الإخلاص أن يكون الإنسان مخلصا الله تعالى في كل عمله حتى في الإنفاق وبدل المال ينبغي له أن يكون مخلصا فيه لقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله الانفاق قد يحمل عليه محبة الظهور ومحبة السناء وأن يقال فلان كريم وأن تتجه الأنظار إليه ولكن كل هذا لا ينفع لا ينفع إلا ما به وجه الله وفيه إثبات وجه الله عز وجل لقوله إلا ابتغاء وجه الله وأهل السنة والجماعة يقولون إن لله تعالى وجها حقيقيا موصوفا بالجلال والإكرام وأنه من السفات الذاتية الخبرية والذاتية الخبرية هي التي لم يزل ولا زال متصفا بها ونظير مسماها أبعاظ وأجزاء لنا ولكن ما نقول إنه أبعض وعزائل الله لأنه لا ينبغي هذا الإطلاق إطلاق وهذا اللفظ على صفات الله عز وجل أهل التعطيل ينكرون أن يكون الله وجه حقيقيا ويقولون المراد بالوجه الثواب أو الجهة أو نحو ذلك وهذا تحريف منهم لظاهر اللفظ مخالف له أي لظاهر اللفظ ولإجماع السلف على أن لله تعالى وجه حقيقيا، ولأن الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام، والله تعالى قد وصف وجهه بالجلال والإكرام، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإنسان لا ينقص من عمله شيء، يقوله ما توفق من خير يوفى إليكم. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل من قوله من خير ووجهه أن الحرام ليس بخير بل هو شر ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائدها نفي الظلم في جزاء الله عز وجل لقوله وأنتم لا تظلمون وهذا يستلزم كمال عدله لأنه مر علينا كثيرا أن ما نفى الله عن نفسه من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده طيب ثم قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضمن في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافل هذا بيان لمصرف الإنفاق كأن سائل يسأل إلى أين نصرف هذا هذا الخير لما قال ما تنفق من خير وفاليكم كأنه قيل إلى أين نصرفه فقال للفقراء وعلى هذا فتكون للفقراء إما متعلقة بتنفق أو بمحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقات للفقراء والفقراء جمع فقير والفقير هو المعدم لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من الفقر الموافق للقفر في الاشتقاق الأكبر في الاشتقاق الأكبر الذي يساوي في الحروف دون الترتيب والقفر هو الشيء الخالي، الأرض الخالية، نعم. وكما قال الشاعر، وقبر حرب، هاه، ليش؟ بمكان قفي، وليس قرب قبر حبر، هاه، حرب قبره. يقولون إن سان ما يأتي بهذا البيت سبع مرات إلا غلق فيه، نعم. وأنا غلطت فيه في أول مرة طيب الكامل على أن القفر بمعنى الشيء الشيء الخالي الفقير معناه الخالي ذات اليد ويقرن بالمسكين أحيانا فإذا قرن بالمسكين صار لكل منهما معنى وصار الفقير من كان خالي ذات اليد أو لا يجد من النفقة إلا أقل من النص والمسكين أحسن حالا منه، لكن لا يجد جميع الكفاية. أما إذا انفرد أحدهم عن الآخر، صار معناهما واحدا فهو من الكلمات الذي اجتمعت الذي فهو من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. طيب للفقراء يعني يعني الخالي ذات اليد. الذين أُحصِروا في سبيل الله، الذين أُحصِروا في سبيل الله أي منع في سبيل الله، لأن الإحصار بمعنى المنع، فقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أُحصِرتم أي منعت من إتمامهما، أُحصِروا في سبيل الله يعني أُحصِروا في الجهاد، أُحصِروا في الجهاد، إما بالاستعداد له وإما بما أصابهم من الجهاد من العيوب التي أقعدتهم عن العمل المهم أنهم أحصروا في هذا الطريق في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني لا يستطيعون سفرا يبتغون به رزق لأنهم إما مشغولون بالجهاد وإما عاجزون عن السفر لما أصابهم من من الجراح أو الكسور أو نحو ذلك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف يحسبهم ويقرأ يحسبهم ففيها قراءتان الجاهل الذي ليس عنده علم أو الجاهل بأحوالهم الثاني الجاهل بأحوالهم لأن جهل كل شيء بحسبه. الجاهل بأحوالهم الذي لا يعرفهم يحسبهم أغنياء من أي شيء. قال من التعفف أي بسبب تعففهم وعدم سؤالهم يحسبهم الجاهل أغنياء. لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الطواف. الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي يتعفف لا يفطن له فيتصدق عليه فيتصدق عليه ولا يسأل الناس هذا هو المسكين حقيقة لكنك إذا رأيته تقول هذا غني لا يظهر بمثل الفقراء أبدا لا في هيئته ولا في لباسه وقول من التعفف يعني العفة عن ما في أيدي الناس وكلمة التعفف قد يقول قائل إن ظاهرها تكلف العفة لأن تعفف ليست كعف عفة أي صار عفيفا تعفف أي تكلف العفة هكذا قيل ولكن الصواب خلاف ذلك بل الصواب أن التاء هنا للمبادرة وليست للتكلف والطلب بل المعنى أنك تحسبهم أغنية لكمال عفتهم فلا يسألوا الناس قال لا يسألون الناس نعم تعرفهم بسمائهم. تعرفهم بسمائهم. في الأول يقول يحسبهم جاهل أغنية والحسبان بحسب ظاهر الحال وأما تعرفهم بسماهم فهو بمقتضى الفراسة والنظر والتدقيق وكثير من الناس يكون عندهم من الفراسة ودقة النظر ما يعرف به الأحوال الباطنة فهؤلاء إذا رأيتهم عرفتهم بسماهم طيب السما بمعنى العلامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تدعون من القيامة غرّا محجلين من أثر الوضوء سيما ليست لغيركم يعني علامة ليست لغيركم بسيماهم أي بعلامتهم وش العلامة اللي فيهم العلامة هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء وإذا دقق في حالهم تبين لهم أنهم فقراء لكنهم متعففون وكم من إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع ثياب ممزقة وشعر منفوش ووجه كاله وني وأنين وطنين وإذا أمعنت النظر فيه عرفت أنه غني وكم من إنسان بالعكس يأتيك بالزي الغني بهيئة الإنسان المنتصر على نفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، لكن إذا دققت في حاله علمت أنه أنه فقير، وهذا يعرفه من من الله عليه بالفراسة، وكثير من الناس يعطيهم الله تعالى علمًا بالفراسة، يعلمون أحوال الإنسان بملامح وجهه ونظراته، وكذلك بعض عباراته، كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول قال. تعرفوا من لا يسألون الناس الحاف الإلحاد هو الإلحاد المسألة. الالحاح في المسألة. قوله لا يسألون الناس إلحادا. هل النفي للقيد ولا للقيد والمقيد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد يعني لا يسألون الناس سؤال الحاف ولكن يسألونهم سؤال تلطف وحياء وخجل إذا رده المسؤول مرة ما عاد إليه مرة أخرى هذا مقتضى مقتضى ظاهر اللفظ لكن مقتضى الصياق وأنه وأن المقام مقام ثنا أن النفي نفي للقيد الذي هو الإلحاف والمقيد الذي هو السؤال فهم لا يسألوا الناس الحافا ولا غير الحاف بدليل قوله يحسبهم الجاهل أغني من التعفف ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغني بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم فعليه يكون النفي عن القيد والمقيد لكنه ذكر أعلى أن السؤال المذمون وهو الإلحاة ولهذا تجد الإنسان إذا ألح وإن كان فقيرا يثقل عليك وتمل مسألته حتى ربما تأخذك العزة بالإثم ولا تعطيه ما علمك بالسحقات لأنه ألح وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف تجدك ترق له وتعطيه أكثر مما تعطي السائل هذه خمس صفات قال الذين وحصروا في سبيل الله لا يستطيعون طمع في العرض يحسبهم جاهلوا عن يامل تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا هذه خمس والسادسة الفقراء فهؤلاء هم المستحقون حقا للصدق والإنفاق وإذا تخلفت صفة من الصفات فالاستحطاق باق لكن ليس كما إذا تمت هذه الصفات الست طيب في الآية الكريمة عدة فوائد نعم طيب ونكمل الآية وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم هذه الجملة جملة الشرطية ذيّلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حثا على الإنفاق لأنه إذا كان, إذا كان الله عليما بأي خير ننفقه فسيجازينا عليه الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فتأمل ما في هذه الآيات من ظهور الحث على الإنفاق وأن الإنفاق هذا كله مقيد بالخير ومقيد بأهل الذين يستحقونه. ففي الآية بيان من يستحق الإنفاق على استحقاق الكامل، وهم الفقراء الموصوفون بهذه الصفات الخمس التي الخمس يعني الفقراء. الموصوفة بعد الصباح الخمس التي ارتكزت على الفقر طيب من فوائد الآية الكريمة أن تشاغل الإنسان بعمل يعد من سبيل الله يبيح أن نعطيه وننفق عليه فلو تشاغل القادر على الكسب بطلب العلم فإننا نعطيه حتى من الصدقة الواجبة ليتفرغ لطلب لطلب العلم ولو تفرغ إنسان للجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أعطيناه للأ نعم أعطيناه ولو من الصدقة الواجبة طيب لو تفرغ الإنسان للعبادة فإن ذلك فإنه لا يعطى إلا من الصدقة المستحبة أما من الزكاة فلا يعطى لأنه تفرغ لنفع قاصر لا يتعدى وفرق بين النفع القاصر والنفع العام ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن نعطي بل لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب لقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض فإنه علم منه أنهم إذا كانوا يستطيعون ضربا في الأرض والتكسب فإنهم لا يعطون ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألان الصدقة صعد فيهما النظر وصوبه ثم قال إن شئت ما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فإذا كان الإنسان يستطيع ضرب الأرض والتجارة والتكسب فإنه لا يعطى أنه وإن كان فقيرا بماله لكنه ليس فقيرا بعمله ومن فوائد الآيات الكريمة فضيلة التعفف فضيلة التعفف لقوله يحسبه مجاهل أغنياء من التعفف ومنها التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطنا ذا حزم ودقة نظر لأن الله وصف هذا الذي لا يعلم حال عن حال هؤلاء بأنه جاهل فقال يحسبهم الجاهل أغناء من التعفو فينبغي للإنسان أن يكون ذا فطنة وحزم ونظر في الأمور ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الأسباب لقوله من التعفف فإن من هنا للسببية أي بسبب تعففهم يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنية ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى الفراصة والفطنة لقوله تعرفهم بسيماهم فإن السيمة هي العلامة التي لا يطلع عليها إلا ذو الفراسة وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة ولا بعد نظر في بأدنى سبب وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزم منظر في العواقب يحميه الله تعالى بفراسته عن أشياء كثيرة ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من لا يسأل الناس لقوله لا يسألون الناس الحافا وقد كان من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا حتى إن الرجل لا يسقط صوته من على بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني إياه كل هذا بعدا عن السؤال والسؤال لغير ضرورة السؤال المال لغير ضرورة محرم إلا إذا علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويسر كما لو ساء الإنسان صديقا له يعرف أنه يكون ممتنا بهذا السؤال فإن ذلك لا بأس به وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي على البرمة قال هو لبريرة صدقة ولنا منها هدية فإذا علمت أن صاحبك يسر بسؤالك الشيء ويفرح ولولا أنك سألته لأهداه إليك مثلا فلا بأس عن تسأل ولكن ترك السؤال أسلم لأنه من ذا الذي يتأكد بيقين أن صاحبه يحب أن يسأله ومن فوائد الآيات الكريمة عموم علم الله لقوله تعالى وما تنفق من خير وهذه عامة أي خير نكون فإن الله به عليم ففيه بيان علم الله بيان عموم علم الله وأنه شامل لما يعمله الإنسان ولما يفعله الله عز وجل بنفسه ثم قال تعالى مثنيا على المنفقين قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربي الذين مبتدا وجملة فلهم أجرهم خبر مبتدا واقترنت بالفاء لشبه ال المبتدا بالشرط في العموم لأن المبتدا هنا اسم موصول واسم موصول يشبه الشرط في العموم. قال الذين يفقون أموالهم يحتمل أن, أن يراد بالأموال هنا كل الأموال ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل والبعض وقوله بالليل والنهار هذا فيه عموم الزمن سر وعلانية فيه عموم الأحوال يعني على كل حال وفي كل زمن وقوله سرا أي خفاء وهو مفعول مطلق لينفقون، يعني انفاقا سرا وعلانيا يعني جهرا وفي تقديم السر على العلانية والجهر والليل على النهار تليل على أن الصدقة كلما كانت أخفى فهي أفضل وأولى ولكن قد تكون على نية أفضل إذا ترتب على ذلك مصلحة قال فلهم أجرهم عند ربهم أجرهم يعني ثوابهم عند الله مدخرا يجدونه أحوج ما يكونون إليه وهذا الجوا... الأجر قد بين فيما سبق لأن الذين ينفقونهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل صنبلة ما تحبه الله يضعف لم يشاء قال ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحسنون فيما مضى فهم لا يحسنون على ما سبق ولا يخافون من المستقبل لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل ولا يحسنون على ما مضى لأنهم أنفقوه عن طيب نفس. طيب في الآية الكريمة دليل في ثناء على الذين أنفقون أموالهم في سبيل الله سواء كان ليلا أو نهارا أو سرا أو جهارا وفيه أيضا دليل على كثرة ثوابهم. لأنه أضافه إلى نفسه فقال لهم أجرهم عند ربهم والثواب عند العظيم يكون عظيما ومن فوائده أن الآية أن الإنفاق يكون سببا لشرح الصدر وطرد <تصفيق> الهم والغم لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق نفق قد يبتغي به وجه الله انشرح صدره وسرت نفسه واطمأن قلبه وقد ذكر من القيم رحمه الله ذلك من أسباب انشرح الصدر ذكره في زاد المعاد ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم العطية لقوله لهم أجرهم عند ربهم لأن عظم المعطي يستلزم عظم العطية ومنها أيضا كرم الله عز وجل حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه جعله أجرا لفاعله يؤجر عليه كالأجير إذا استأجرته فإن أجره ثابت لازم ونقف على هذا لأنه البحث الآثي مهم نعم من أين يخال لا أخاف هذا يكون حجة لهم أخاف يكون حجة لهم يقولون ما تنفقون إلا بتقاعد وش الله ما تبون الثواب أيهم يقول نعم أنت إلى عميد لله نفسه هذا لا بأس نعم إن من من وين فيه والله والله لا هي الأحسن تكون بيانية لأن ماء إذا جاءت ماء من بعد ما الشرطية أو الموصولة فهي بيانية قاعدة قاعدة نعم الشيء بالفقراء تعلق بالمحذوف بالمحذوف خبر مثل <تصفيق> المحذوف التغذير الإنفاق للفقراء هنا تكون؟ عليتم انفقوا اذا لنا في احتمال لهذا ولهذا نعم اي نعم اذا اطلق فالمراد به قتال الأعداء هذا هو هو الصحيح نعم من الدليل بالنسبة واضح هذه وهذه لا هو طالب العلم. طالب العلم مجاهد في سبيل الله لأن المجاهد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم بل إن الجهاد بالعلم أشق لأن الجهاد بالعلم سلاح للمنافقين المنافق ما تقدر تقاتل أو الجهاد بالسلاح لكن بالحجة والبيان فالسلاح بالعلم أعم وأشمل لأنه يجاهد به المنافق ويجاهد به الكافر ويجاهد به الفاسق العاصي المسلم بخلاف الجهال في السلاح الشيخ في سبيل الله كما نعلم ويجاهده الآن إذا أبلقت فتكون في الجهاد في الختال كمين نعم لكن لا العلم يقولون إن, إن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله يعني منزلة الختال نعم نعم حتى نبن نقيم في مقدمة الأنونية قال إنه أفضل لشموله وعمومه نعم الشيخ النعوة لو صفة الذي وعدت في المائة هي تنطبق على الفقراء من الصفة؟ ماذا؟ فقراء الصفة تنطبق الفقراء أهل الصفة تنطبق لأنهم محصرون في سبيل الله وتنطبق عليهم هذه الصفات لكنها ليست خاصة بهم لهم أول من أول ما يدخل فيهم بلاد كريمة. كان طالب العلم قوي مختبر على السفر لا يعطى لا ما يعطى ما يعطى لأنه ما لا حاجة له إلى ذلك. لا سحق إلا إذا كان دخلهم لا يكفيهم عائلتهم إذا كان لهم عائلة في بلادهم وهذا الدخل الذي يأخذونه الآن ما يكفيهم صاروا فقراء. نعم. إيش؟ فقراء الصفة. كنت... الصفة. هؤلاء قوم مهاجرون ليس لهم أهل في المدينة وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام لهم صف في المسجد يأون إليها. فأتون أفقراء لا معهم زاد ولا مزاد ولا لهم أهل ولا شيء. فهم في هذا المكان يتصدق عليهم المسلمون. لا لا هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن ما نعم. موجودين تعرف المسلمان هل من خاص بالرسول الله عليه وسلم لا هذا الخطاب عام لكل من يتأثنوا خطاب يعني تعرفهم أيها الناظر بالسلمان الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الذين يكونون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخفطوا الشيطان من المس ها في الآيات التي قبلها يقول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون أظن كم النه وأخذنا الفوائد نعم طيب ذكرنا من فوائدها أن تقديم الليل والسر على النهار والعلانية يشعر بأنه كلما كانت الصدقة أخفى فهي أفضل ولكننا ذكرنا أنه قد تكون العلانية أفضل بحسب الحال طيب وذكرنا من فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين وفقون أموالهم سر وعلانية لا يخافون في المستقبل ولا يحزنون على الماضي فلا يخافون في المستقبل من ظلم أو هضم ولا يحزنون عن الماضي على الماضي لأنهم استغلوا الماضي وأنفقون مما رزقهم الله عز وجل سرا وعلى ومن فوائد الآية أن إنفاق الإنسان من غير ماله لا أجر فيه لقولها الذين ينفقون أموالهم ويشمل هذا الوكيل فلا يتبرع من مال موكله والولي فلا يتبرع من مال موليه فلا يتبرع من مال موليه ويشمل ذلك الغاصب فلا يتبرع من المال المغصوب وكلها إن فعلوا فليس لهم اجر ولكن لو أن أحدا اكتسب مالا محرما ولم يعلم صاحبه ثم تاب فماذا يصنع نقول يتصدق به تخلصا منه لصاحبه لا تقربا به الله لأنه لا ينفعه لأنه ليس, ليس بماله ويستفاد من الآية الكريمة عظم ثواب المنفقين لقوله فلهم مأجوم عند ربهم وإضافة الشيء الله عز وجل تدل على عظمته لأن عظمة المعطي تدل على عظمة المعطى ومنه قوله في الحديث الصحيح واغفر لي مغفرة فاغفر لي مغفرة من من عندك ثم قال الله عز وجل الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين مبتدأ ولا يقومون خبره فقولها الذين يأكلون الرباء قال العلماء معناه أنهم يأخذون الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو غير ذلك لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثر وجوه الانتفاع فهو أعمها وأكثرها كل الناس يتكسبون ولا ينتفعون من مالهم إلا ما أكلوا أو لبسوا ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت وقولها الربا الربا لغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت ومنه ربَع الشيء أي على وارتفع وزاد وهو في الآسر وهو في الشر زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما هذا واحد أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما إذا هو إما زيادة وإما تأخير ولهذا يقولون إن الربا ربا نسيئة وربا فضل ربا نسيئة أعظم من ربا الفضل ثم ربا Haluoa fi kyllä ei se fi kyllä ei joozoa an abiia alikka kitabam fi صح في الرقيق هنا في الرقيق لكن الربا إنما يكون في أشياء معينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال مثلا بمثل سواء في سواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد كم هي عدّة يا خليق؟ لا والشعير والملح والتمر والزبيب والآخذ ولا خس ولا زبيب و الذهب <شعر> خالد الذهب <تبع> نعم <أعز جميل> الذهب والفضه ها طيب امشي <تبع> <آه>. نعم <البورح> نعم والتمر نعم <والملك> نعم والشعير <تصفيق> كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يعني إذا بيع هذا بهذا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذه الأموال الذبوية هذه هي الأموال الربوية <تصفيق> فذهب بذهب لا بد فيه من أمرين المساوات والقبض قبل التفرق فضة بفضة لا بد فيها من أمرين مساوات وقبض قبل التفرق بر ببر لا بد فيه من أمرين المساوات والقبض قبل التفرق شعير بشاعير لا بد فيه من أمرين مساوات وقبض قبل التفرر تمر بتم بتمر كذلك ملح بملح كذلك شفت يقول مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعت تمرا بشعير فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب إذا بعت ذهبا بذهب يدا بيد لكن كيلو بكيلو وعشة طرامات وش نوع الربا ربا فضل زيادة هذا في زيادة بعت ذهبا بذهب سواء بسواء مع تأخير القبض ربا هذا ربا وسمى ربا نسيئة طيب بعته ذهبا بذهب كيلو بكيلو عشرة غرامات مع تأخير القبض ربا ربا جامع بين الفضل والنسية تمام ولا لا طيب بعته مسجلا بمسجلين ها اصبر بعته مسجلا بمسجلين مع تأخير القبض يجوز. يجوز؟ يجوز ليش؟ يجوز لأنه له بذهب ولا فضة ولا بر ولا تمر ولا شعير ولا أقل ولا ملح كذا؟ إذن يجوز بعت بعيرا ببعيرين يجوز كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة يجوز أن هذا ليس من المال الربوية إذا فليس الربا هو الزيادة في كل شيء، الزيادة في أشياء معينة، خاصة الشارب. ستة. عرفتم؟ طيب، بعت عليك ورقة بورقتين إلى أجل. ها ورقة، الصفص. إن كان عادية، ها يعني ورقة كرطاس تكتبها. فهذا جائز إن كان ورقة نقود فهذا لا يجوز لا يجوز لأنها تلحق بالنقود لا يجوز لأنها تلحق بالنقود طيب بعت عليك تفاحة كبيرة وبصرة تفاحتين صغيرتين ما لهم صرة جائز ها جائز ه برتقالة بصرة تفرح ماذا بصرة؟ <تصفيق> أنا قلت فحم <فأب> بصرة <تصفيق> لا لا لا أنا إيه هو على كل حال المثال يعني لكن أنا أريد برتقالة بصرة يجوز ولا لا؟ يجوز ليش؟ لأن هذا ما يدخل في الحديث ما يدخل في الحديث كذا شف ذهب فضة بر تمر شعير من الحل. هذا مهم منهم كلهم إذا ما في معنى كذا طيب تفاحة بتفاحتين كذلك يجوز لأنه لا يدخل في الحديث يرى بعض العلماء أنه لا ربا إلا في هذه الستة وغير ذلك ما فيه ربا يقول لي الله أحل البيئ وحرم ربا والرسول صلى الله عليه وسلم قال ربا في هذه الأشياء فلا ربا في غيره وهذا مذهب الظاهرية ومذهب بعض علماء القياس لأن علماء القياس الذين قالوا لا قياس في هذه المسألة قالوا لأن العلماء اختلفوا في العلة وليس تمت دليل واضح يرجح أحد الأقوال فحينئذ تتعارض الأقوال وتتساقط كما لو اختلف عليه في الصلاة من ينبهه واحد لما قمت قال سبحان الله لما قعدت قال الثاني سبحان الله وش يصير تسقط أقوالهم تسقط أقوالهم أرجع إلى ما عندي طيب إذن نقول الربا في هذه الستة أمر معلوم لا شك فيه قطعي بالنص والإجماع أيضا بالنص والإجماع وما سوى ذلك فهو موضع خلاف بين أهل العلم طيب أعطيتك دراهم ما في السؤال الآن بارك الله فيك <تصفيق> ما يتعوى وتعالى أجل حتى يأتي أرسلها السؤال لو بعتك دراهم فضة عشرة ريالات فضة بأحد عشرة ريالا مع القبض يجوز وش يجوز ربا تفاضل ربا تفاضل هذا واضح الآن طيب يقول الله عز الذين يأكلون الرباء هناك رباء جامع بين النسيئة والتفاضل بأن يعطيه عشرة بأحد عشر لمدة سنة هذا جامع بين النوعين رباء فاضل من أجل الزيادة ورباء النسيئة من أجل التأخير في الجاهلية كانوا إذا حل الدين على شخص وهو فقير قال له إما أن ترابي وإما أن تقضي يعني توفيه ولا ترابي إذا أوفهه واضح انتهت المعاملة المرابلات الشغول يقتبك عليك المئة والعشرين إلى سنة بمئة أربعين بينما هو أربعين عرفت ثم إذا جاءت السن الثانية فإذا هو فقير قالوا يلا تقضي أو ترابي قال ما عندي ما أقضي قال طيب خلي مئة واربعين كم مئة وستين وهكذا هذا هو قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا ونظير ذلك ما يفعله بعض الناس عندنا يعطي مثلا الدين مئة ألف ويقول عليك زكاته كل سنة كل سنة عليك زكاته وهو فقير كم يربح كل سنة هذا مئة ألف يربح بالسنة ألفين وخمس مئة كل سنة أضعاف مضاعف على هذا فقير أليس كذلك إذا داخل في الربا الذين يأكلون الرباء يقول الله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقد اختلف المفسرون ما هذا القيام ومتى فقال بعضهم وهم, وهم الأكثر إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان التخبط معناه الضرب العشوائي ولهذا نقول السيجار اللي صارت من هبزينه مخبط نعم ونقول هذا الرجل خبط عياله يعني ضربه ضربا عشوائيا فالشيطان يسلط على على بني ادم تسليطا عشوائيا فيسرع يسرع فيقومون هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كالمصروعين كالمصروعين ولياذ بالله يشهدهم الناس كلهم وهذا القول قول جمهور المفسرين وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني لا يقومون يعني في الرباء والتعامل به إلا كما يقوم المصروع لأنهم والعياذ بالله لشدة شغفهم بالربا كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا شعور لأنهم سكارا بمحبة الربا وثكارة بما يربحونه وهم الخاسرون من الربا شكون قيام هنا متى في الدنيا شبه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على هذه الربا العظيم الذي يتضخم المال عند الإنسان من كرة الربا بإيش بالإنسان المصرور الذي لا يعرف كيف يتصرف تخبط وهذا قول كثير من المتأخرين وقالوا إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر ما في ذكر حتى نقول لا قوم يوم القيامة ولكن الله شبه حالهم بحال من إيش؟ بحال مصروع، بحال مصروع منشيت من من سوء تصرفهم، مجانين بس وين وين وين وين وين يمشون لكل حد، نعم وكلما كان الإنسان أشد فقرا كانوا له أشد ظلما يجيهم واحد دسم، وإيش معنى دسم؟ يعني كثير الشحم، ها؟ يعني ماله لا بأس به. يستدين منهم يقولناهم من نعطيك العشر اثناعش جاءهم واحد فقير مئة من الجوع قال دينون كانوا يعطيك العشر ثمنتاعش وش الفرق هذا كيرجون يوفيهم وذا هاه ما يرجون يوفيهم فقير يكثرون عليها الظلم لفقره بينما إن حاله تقتضي الرأفة والتخفيف لكن هؤلاء ظلم ما همهم هم إلا أكل أموال الناس فيقول لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس طيب اختلف الآن المفسرون في معنى القيام ومتى هو لكنهم لم يختلفوا في قوله يتخبطه الشيطان من المس يعني متفقون على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس يعني بالمس بالجنون وهذا أمر مشاهد أن الإنسان أن الشيطان يصرع بني آذر يسرعه وربما يقتله يسرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم وهو لا يتكلم الإنسان نفسه مو بيتكلم يتكلم اللي فيه الصارع وهذا قد جاء به السنة في سند جيد رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسوله عليه الصلاة من رأى ولها ابن يسرع فقرأ عليه فشو في هذا الابن وقال له اخرج عدو الله فاني رسول الله وهذا سنده جيد في المسند وغيره ايضا ثم ان الواقع يشهد بذلك الواقع يشهد بذلك فكثير من المسرعين يؤتى بهم الى احد من الناس الذي يقرأ وعنده عزيمة جيدة يخاطب الجن تقولوا وش السبب إني ليش؟ وأحيانا علموا الجن يقول سبب كذا وكذا وكذا ويشتغل الجن شروط أحيانا يشتغل شروطا إذا وفيا له بها طلب وأنا أذكر أن أن بعض الناس من الذين توفوا رحمة الله عليهم وتيه إليه لصبي قد مسه الشيطان فخاطب الجن قالوا وش اللي قالن هذا الصبي كان يعجبني صوته اختبوا بالابتداء يعجبني صوته وأنني ما زلت أترقب غفلته حتى كان ذات يوم وهو يراجع دروسه في سطح بيته فمرها كسل بس أسود فحالته رماه بحصات ففز ف يعني تحينت الفرصة فصرعته اتق الله قام يكلمها وتكلم عليها قالت ما اخرج حتى تودوني على حدود الكويت الكويت اذا, وصل... إذا وصلت هناك فلا بأس انا اخرج فذهب بها ابوه الى هناك فلما وقفت السجارة عند اللي فتشون في الجوازات وذهب أبوه يعرض الجوازات على المسؤولين ورجع وإذا الولد قد شوفي ما فيه لا أعافية فرجع هذه قصة اشتهرت عندنا نعم ايش يمكنها لهاك أما شيخ الإسلامة المتهمية فحكى عنه تنميذ ابن القيم في زاد المعاد أنه اتجى إليه برجل مصرور قد صرعته امرأة فكلمها وهددها فقالت له المرأة الجنية إنني أحب هذا الرجل قال لها شيخ الإسلام لكن هو لا يحبك فقالت إني أريد أن أحج به فقال لها شيخ الإسلام هو لا يريد الحج معك فقالت لشيخ الإسلام أنا أخرج كرامة للشيخ قال لها لا تخرجي كلمة للشيخ اخرجي طاعة لله ورسوله نعم ثم عاهدها أن تخرج ولا ترجع وخرجت ولا رجعت هنا ويقول إنه نعم في نفس القصة أول ما كلمها وأبت صار يضربها الضرب يقع في الظاهر على الرجل وهو يقع عليها ولهذا يقول لما أفاق هذا الرجل قال له ما الذي قال لهم ما الذي جاء به إلى حضرت الشيخ شل الجابي قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب والكلام والمحاورة قال أبدا ما أحسست بشيء من ذلك سبحان الله هنا المهم أن هذا أمر واقع لا يمكن تكذيبه ويقول ابن قي لا يكذب به إلا سفلت إلا جهلت الأطب جهلت الأطبع. الذين يعزون ذلك إلى توتر عصبي وقال أيضا إنه لا شك أن التوتر العصبي يحصل منه هذا لكن الصرع نوعان صرع بالشياطين وصرع بتوتر العصاب ونحن لا ننكر لا هذا ولا هذا والقرآن يشهد لوقوع ذلك ولا لا نعم لقوله الذي يتخبطه الشيطان من المس شيء من تخبطهم العقلي أنهم تخبطوا تخبطا فكريا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ما بالله قلبي مثل الربا لا فرق بينهما هما سواء لأنك بدل من أن تقول لهذا الرجل هذه السلعة اللي تساوي الآن مئة أبيعها عليك بمائة وعشرين إلى أجل. هذا مثل قولك خذ مائة ريال بمائة وعشرين إلى أجل. وش الفرق؟ قال البيع مثل الربا ألس تقول إنك إذا بعت هذه السلعة تساوي الآن مائة نقدا بمائة وعشرين إلى سنة جائز ولا غير جائز؟ ها؟ جائز جائز ما في إشكال. حتى يقول حكى الاتفاق ما دام الرجل يريد السلعة نفسها ما دام يريد السلعة نفسها ما يريد التحيل فهو جائز بالاتفاق قالوا إذا جاز هذا جاز خذ مئة بما هو عشي وأي فرق حرفتم لا طيب قولهم إنما البيع مثل الربا. هل قالوه من باب التحدي حيث عكسوا القياس فقاص وما لا شبهة فيه على ما في ما ما في على ما لا شبهة فيه إنما البيع مثل الربا ما قالوا إنما البيع إنما الربا مثل البيع كان مقتضى الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع لكنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فجعل الربا أصلا في الحل والبيع فرعا ومقياسا هل قالوا هذا من باب التحدي تحدي من يقول إنه حرام حيث يقولون بلسان الحال البيع أحل من الربا أحل من البيع كيف تقولون حرام لأن مقتضى هذا القياس أن الربا أحل من البيع فهل قالوا القياس على هذا الوجه من باب تحدي المحرمين الذين يقولون الربا حرام عندما يقولون الربا أولى بالحل من البيع غصبا عليكم أم قالوا ذلك لأنه التبس عليهم الأمر لشدة ولعهم بالربا لم يتبين لهم الفرق بين البيع وبين الربا نعم يحتمل أما البلاغيون فقالوا إن هذا من باب القياس المقلوب من باب القياس المقلوب أو التشبيه المقلوب وأن الصواب إنما الربا يعني الأصل وأن الأصل إنما الربا مثل البيع لكن قلبوا التشبيه ادعاء منهم أن وجه الشبه المشبه به أظهر من وجه الشبه أنا وجه الشبه في المشبه أظهر من في المشبه به، ولكن لا يبعد أنهم قالوا ذلك من باب التحدي، يعني أنتم تقولون الربا حلال، حرام، إحنا نقول الربا أحل من البيع، أحل من البيع، هذا ما نقوله، ويكون الأمر قد التبس عليهم، واقترن هذا أيضا بالتحدي لمن يحرمون. طيب شوف. هل بينهما فرق؟ بينهما فرق. الفرق وضح الله في قوله: وأحل الله البيع وحرم الرذب. فإن قال قائل هذا فرق بالحكم، وهو الذي فيه الدعوة والخصومة، أحل الله البيع وحرم الربع. هم يقول أيضاً أحل الرذب. فيقال إن الله أشار إلى الفرق العظيم بينهما فكون الله أحل هذا وحرم هذا دليل على أن بينهما فرقا لأنه لا يمكن لشيئين يفترقان في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة والسبب لأن الشرع لا يساوي بين مفترقين ولا يفرق بين متماثلين فيكون الله عز وجل هنا قد أفضل قولهم إنما البيع مثل جلال وبين أن بينهما فرقا عرفناه من أي طريق من طريق اختلافهما في الحكم فإذا اختلفا في الحكم لازم أن يختلفا في إيش في الحقيقة والعلة في الحقيقة والعلة وارح جماعة فإذا هنا نقول إن الله تعالى ذكر الفرق بينهما وجهه. ها؟ أن الله فرق بينهما في الحكم وإذا افترق في الحكم لازم أن يفترق في الحقيقة والعلة واضح وهو كذلك فإنه لا يخفى على أحد أن الإنسان إذا باع السلعة تساوي مئة بمئة وعشرين أن هذا بيع محض، وأنا ما أبدلت ربويا بربويا وإنما بعت سلعة ثمن مؤجل ومن المعلوم بفطر جميع عقول الناس أو بفطر عقول, أو عقول جميع الناس أن هناك فرقا بين الثمن المعجل والثمن المؤجل أليس بينهما فرقا أليس بينهما فرق هذا الصواب نقول بلى أو تعالى الذين يكونون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطوا الشيطان من المس أين خبر المبتدا في قوله الذين يقولون الربع خالد مزيني يلا نعم الفرق الحكمي الشرعي ليس هو الفرق الحكمي الشرعي بل هو فرق معنوي دل عليه الفرق الشرعي عرفت وأظن هذا واضح وهذا أبلغ من أن نقول إن الفرق بينهما فرق حكمي وشرعي لأن هذا الفرق الحكم الشرعي لا بد أن يكون مبنيا على فرق معنوي وهو واضح طيب أظن كنا نتكلم على الأموال الربوية لأن نحب نفسه القول في هذا من أجل أن يتبين الحكم الشرعي في الربع ذكرنا أن الأموال الربوية نص عليها الشرع وأنها يا مصطفى كم ستة أنواع ما هي كم هذه ستة طيب <تصفيق> كيف يكون الربا في هذه الستة <تصفيق> ناس فلا ربا فيها أصلا واضحة خان طيب. ذهب بذهب يجري فيه الأخ لا لوراك بس بقرام ذهب mitä aita achodakrab? Mitä aita achodakrab? Mitä aita achodakrab? Mitä aita achodakrab? Mitä aita achodakrab? Mitä aita aita aita aita aita aita aita aita aita aita aita aita aita aita aita aita aita aita aita ما في قال لوحدهم انه يقولوا كده نعم يجري فيه ربا النسيئه ربا النسيئه فقط طيب باع جرام ذهب خمسة جرامات فضة مع التقابل لا ربا يجوز نعم يجوز لانها لانه ليس فيه ربا فضل طيب باع باع جرام ذهب خمسة جرامات فضة بدون تقابل قل هذا له فيه ربا نسيا هذا ربا ونوعه ربا دباء نسيا ربا نسيه طيب باع صاعا من البر بصاعين من القمح قل انتبه المثال صاعا من البر بصاعين من القمح يعني يجي رب الفضل كيف هذا بر وهذا قمح أعي قمح مع التقابض فيه رباء لا التقابض ما ما تأخر النسية عن التأخيف ماذا تقول في هذا ما فيه فاع صاع بر بصاعي شعير صاعي شعير مع التقابض شو اقول هذا اللي يعني حرام حرام ها بصاعي شعير حرام ولا لا حلال شاعة يمكن صعدها بصعبور، يمكن ولا لا؟ يا سلام الله يحمينا، يمكن يصير، ها؟ طيب، لأن الذهب العلة فيه الثمنية والوزن وذاك العلة فيه الكيل والطعم، الكيل والطعم، فهمتها؟ طيب. بيجي عندنا المثال الرابع على حسب ما شرحناه باع بعيرا ببعيرين إلى أجل يا طلاب بعيرا ببعيرين ها كيف يا جوز بعير بعيرين ليش صحيح لأنها ليست من أصناف ربوية كذا والأصل الحل وحل الله البيض ولأنه أيضا قد ورد في حاجة عبد الله بن عمرو بن عاص بإسناد حسن أن رسول أمره أن يجهز جيشا فكان أخذ البعير بالبعيرين والبعيران بالثلاثة إلى إبل الصدقة طيب الله إذا باع صاع بر طيب يعادل بصاع بر ردي مع التقابل صاع بر طيب يساوي عشرة بصاع بر ردي تساوي عشرة كل قيمات واحدة ها شو يقولوا يقول أنه لا يجوز ما نوع الربة هذا؟ ربة فاض. طيب هل عنده دليل؟ نعم. يد بيد بياد؟ يد أم كذا صح. وفي دليل أيضا أخص من هذا. صحيح الدين وهذا العين في ذا قال الثاني كان بيعها هو باع ردي باع واخذ جيد اي طيب طالب ديك انت بيعها تبيعه جيد طيب سمعت من قصه واتى الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر طيب فقال هذا تمرنا قالوا لا ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ردوه وقال هذا عين الربع ثم أرشدهم إلى الصواب بأن يبيع التمر الردي ثم يشتروا بثمنه تمرا طيبا واضح طيب وبهذا نعرف أن العلة في الرباء أصلها الظلم لكن قد تكون في بعض الأحيان قد تتخلف هذه العلة فلا يكون في هذا ظلم فصاع طيب يساوي عشرة بصاعين رديئين يساوي عشرة في ظلم ولا لا ما في ظلم ولكن لما كانت النفوس مجبولة على حب المال والكسب والربح فيه صار ربما يتخذ هذا دريعة إلى إلى الربا، فسد النبي عليه الصلاة والسلام جميع الذرائع للرب. نظير ذلك كل المحرمات العظيمة تجد أن الشارع قد أحاطها بما حولها وسد كل ذرية، أزنة أحاطه بم... بكل ما يفضي إليه بمنع كل ما يفضي إليه. نظر الرجل إلى المرأة بغير شهوة ما في الشيء في الأصل ينظر إلى امرأة كبشر لكن لما كان ذرية الى. إيه؟ إلى الزنا منع الشرك إذا نذر شخص أن يذبح بمكان يذبح فيه غير الله وهو مخلص الله عز وجل يمنع أو لا مع أن فعله مباح لكن لما كان دريعة إلى الشرك منع منه فكل المحرمات الكبيرة تجد الشارع قد أحاطها بما حولها ومنع كل ذريعة توصل إلى هذا الشيء فنقول إنه لا ظلم فيما إذا باع صاعا من التمر الطيب بصاعين من التمر الردي ولكن هذا يكون ذريعة إلى الربا فمنعه الشر وقال هذا عين الربا نعم على كل حال إذا عرفتم القواعد سهل عليكم التطبيق الآن عندنا ذكرنا أربعة قواعد أو أربعة قواعد بيعرّبوا يو بجنسه يجري فيه عربة بنوعين ربا الفضل وربا النسيئة انفرادا واجتماعا ولا انفرادا أو اجتماعا انفرادا واجتماعا كذا طيب يعني بمعنى أنه قد ينفرد فيه ربا الفضل أو ربا النسيئة أو يجسمع طيب ثانيا ربوي بجنسه بغير جنسه مع الاتفاق في العلة يجري فيه ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل أي أنه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا لكن بشرط إيش؟ بشرط التقابل ثالثاً رباويٌّ بغير جنسه لا يوافقه لا يشاركه في عل علة ال الربا هذا لا ربا بينهما لا فضل ولا نسيئة ولهذا أجاز الشارع السلم السلم تعرفون السلم ها أن ترفع دراهم تراهم إلى شخص لتشتري بها طعاماً بعد سنة سواء كان تمراً أو براً أو غير ذلك الآن الدراهم والتمر ربويان ولا لا ربويان لكن مختلفاً في الجنس والعلة في الجنس والعلة واضح جماعة طيب. رابعاً أن نباع شيء لا يجري فيه الربا بشيء لا يجري فيه الربا أصلاً يعني ليس من الأموال الربوية فهذا ليس به ربع لا نسيئة ولا فضل طيب نبدأ الدرس الجديد الآن قال الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربع وقفنا على هذا أظن ها؟ كيف وأحل الله البيع وحرم الربع قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. من شرطية وفعل الشرط جاء وجواب الشرط فله ما سلف فله ما سلف يعني أي إنسان تأتيه موعظة من الله عز وجل وقول جاءه موعظة يشمل ما إذا كان الموعظة جاءته لأنها نزلت أو جاءته لأنه كان جاهلا بها فمثلا لو أن رجلا كان يتعامل بالربا ويأخذ به وولادي أن هذا النوع من المعاملات ربا, ربا ثم علم وانتهى فالربا السابق يكون حلال له أما الربا الذي لم يأخذه الآن فإنه يكون حراما عليه طيب كذلك أيضا الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية نزلت الآية بتحريم الربا وكانوا قد أخذوا الربا فيما سبق هل يلزمهم رده لا أما الرب الباقي فلا يجوز لهم أخذه ولهذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام على حجة الوداء قال ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربا رب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله طيب قوله موعظة من ربه فانتهى الموعظة ما يحصل به الاتعاض ما يحصل به الاتعاض والذي يحصل به اتعاض نوعان شرعي وكوني أما الشرعي فهو ما جاءت به الرسل قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإشباء لما في الصدور وأما الكوني فما يجريه الله عز وجل من الكوارث كالزلازل والفيضانات والجد وغير ذلك دليله قوله تعالى في في قرية أصحاب السبت فعجعناها نكالا لما بين ذيها وما خلفها مش بعد وموعظة للمتقين إذا فمواعظ الله إما آيات كونية وإما آيات شرعية